أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل لينذركم أوعلمتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رب منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوحي وزادكم في الخلق دسقه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق دسقه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وَإِلَٰهِكَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَ تَنَالُ نَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَنَا فَأَفِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَفِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ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 اسْمَاءَ إِنْ شَفَتُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا من سلطان ف تَغرُِ مَعَكُم مِنَمُ تَغرين فَ تَغر إمَكُ مَِلم تَغْرين فَأَن جَنَامُ وََّذينَ مَا بَِحمَةٍ من المنتظرين وَقَطَعْنَا فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا فطاعنا الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين والى ثمود اخاهم صالحا والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إلهي نغيره قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم بينة من ربكم هذه نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةٌ هَذِهِ نَاقَةُ طُورٍ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ سَتَذُوقُونَ حَقَّ ولا تمسوا هذه سوء ان فياخذكم عذاب اليم ولا تمسوا هذه ان سيأخذكم عذاب